الحمد لله رب العالمين الحمد لله الكبير المتعال للجلال والإفضار المنزع عن الحفل والندل والمثال والصلاة رب وسلامه على ذي القلب الضفور إبراس الحق وينبوع النور وعلى آله وعطرفه أصحاب الأفئلة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى ببداهم وقتف آخرهم إلى يوم الدين والجزاء لما بعد إخوتي أحباب رسول الله رأينا في البرس الماضي وقفنا كنا بدأنا في حديث عن أركان الصلاة وأظنني وصلنا إلى الركوع يعني عرجنا على ركن قراءة الفاتحة وما يتصل به من, من بعض المسائل التي يجب أن تراع في هذه المسألة من قراءة بسمناتي وغيرها قوية بين الجهر والسر إلى غير ذلك اذا قدروا الدرس انتو ما احنا ان شاء الله نصحب ساق الله واحد برس اللي كاين كاين برس انتو ما احنا ان شاء الله وصلنا الى الركوع وهو ركنون من اركاني الصلاة بمعنى لا تصح الصلاة بدون الأركن لا تصح يعني شيء واحد صلى الله فارك الفاتحة تبطول صلاته قطعا يعني الركعة لهذه تبطول هذول أركن أركن إذا لم تؤتى تبطل بها بعدم إتيانها الصلاة لا لا تبطل يعني لا لا تنتفي ولا تتكرر يعني لا يجد التكرار وأيضا تكبرت احرامت ستكون وحدة مشيججج قراءة فتحة وحدة مشيجج الركوع واحد مشيجج لا يجوز تكرار الركن الواحد في الموضع الواحد ولا يجوز تركه معنى لا تجزئ عن الصلاة من تركه او من كرره كلا الامرين مبتلون لهذه الصلاة لأن لم تأتي على هيئتها التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا الركوع إلجامه بإتمئنان وقلنا أقل ما يتحقق به بإتمئنان ثلاث تسبيحات ثلاث تسبيحات أقل ما يتحقق به بإتمئنان وأن يسبح ربه ثلاثة سبحان الله وبحمده أو سبحانك ربي العظيم وبحمدك أو سبحانك ربي العظيم اللهم لك الحمد أو بحمدك اللهم اغفر لي على حسب تعوي وفيه بعد الثلاث أو الخمس أو التي نقول استحسن أن تكون وثرة أي عدد سبيحات التي تأتيها أن تقول بعد ذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم ترفع من الركوع ورفعك الرفع من الركوع أيضا يجب أن يكون في اعتدال ماذا تفع من الركوع ستترجع عن اعتدال ماذا تخنص رفعتي بالركوع شي شوية ونزلتي ستترجع للمستوى اللي كنت فيه لما كنت كالكرة فاتحة وسيأتنا ان الاعتدال ركن من اركاني الصلاة ركن باتفاق لابد الاعتدال والطمأنيناء وزاد العضو بالخشوع يعني في خلاف اقحامه في, خلاف إقحامه في معنى الركنيات عند باب الخوف ان لا يتحقق عند كل الناس هشوفون القدر الذي يتحقق به الخشوع عند بعضهم قال ما لم يحضر القلب في الصلاة يقولون الصلاة باطلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لصلاة المرء ليس للمرء من صلاته الا معقل منها اي ما استحضره او ما حمر قلبه فيها فأنا ليس له من صلاة إلا ذلك الشي الذي حضره الوان رفعه من الركوع سبقى أن نفع اليدين عند الإمام مالك في أربع مواضيع وهي الذي عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نفع اليدين عند تكبيرة إحرام ونفعه عندما نركع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى تكبيرة أو إلى الركعة الثالثة إذا كانت طبعاً في الصلاة أكثر من ركعته الرفع من الرقع في سمع الله لمن حمده بالنسبة للفذ والإمام يعني الإمام إذا صلى بالناس أو الفذ المنفرج الذي يصلي لحديه الفذ يقول سمع الله الحمده ويود عنه يقول اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد وأما الإمام إذا صلى وصلى خلفه المأمومين يقول سمع الله المحمداء ويرد عليه المأمومين ربنا ولك الحمد يردنا عليه فسمع الله المحمداء خاصة بالإمام ومبعدا خاص بالمأمومين لكن إذا صلى الإنسان وحده قاله ما يعني؟ لا زماغ يقول سمع الله رب الحامداء يقول ربنا ولكن الحمد وأظن أنني في الحصة الماضية نتبهناكم إلى بعض النصائف التي يمكن أن نستخدم حركات الصلاة لماذا هذا الركوع ولماذا نقول سمع الله رب الحامداء ما هذا إلى السجود ترفع اليدين حذاء ال ال ال ال ال الأذنين أو المنكبين ثم يأتي بعده السجود مباشرة فنسجد لله تبارك وتعالى سبق أن نبهناكم إلى أن السجود هو أشرف, أشرف ركن أو أشرف ركن في الصالحة أشرف ركن هو السجود والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجنا أو في السجود قال فأكثروا من السجود أقرب ما يكون الإنسان من ربه العابد الذي يحقق في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه في السجود قال إذا كان سجدك قال فأكثروا من السجود الإكثار من السجود هو إكثار من الاقتراب إلى الله تبارك وتعالى هو أحد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يسجد في كل مرة فأثناء سجودك أنت قريب من الله تبارك وتعالى ما تكون جميع عبادتك التي تقربك الله تبارك وتعالى لكن هذا السجود هو الذي يقرب يقربك إليه أكثر تقترب بالصلاة تقترب بالصير تقترب بالزكاة تقترب بالحج تقترب بالكلمة الطيبة تقترب بالكثير من, من الأشياء ولكن تقربك إليه أو قربتك منه بأسجود تفوق جميع القروبات تكون اقرب اليه قريب بالركوع لكن اقرب اليه بالسجود قريب بالصيام اقرب اليه بالسجود قريب بالحج اقرب اليه بالسجود فقد يظن غان ان هذا القرب من الله تبارك وتعالى بالسجود لماذا لم يكن في الركوع وكان في السجود لما كنا في الركوع كنا لما كنا في السجن كنا في الارض فقد يقول قائل إذا اقتربتني الله إذا الله في الارض وليس في السماء فتقول سبحان ربي الاعلى لماذا؟ لتحقق انتفاء ما قد يظن بكم قبل الشفار على سبيل المسوسة نقول هذا الاقتراب ماذا؟ اقتراب معناوي ولا يجوز ان نشبه بهذه الاقتراب الحسي لان هذه المسألة من كل ناشنا ينخل في هذه التفاصيل الينا أقولنا لكم أن العقيدة تلزموا منا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه دون تعطيل ولا تأويل ولا تنثيل ولا تشبهين ولا غير ذلك قال الله سبحانه وتعالى موجود لا أسأل عن وجوده كيف هو إن الكيف لا يجوز تنزه عن الكيف مطلقا نقول كيف لا يجوز لا يجوز أن أقول كيف في, الل في الله تضارك وتعالى لأنه هو الخالق وهو فوق الفوق فوق الفوق ظاهر وباطل قال باطلون داني دنو يجعله قريبا منك إذا احتجت وظاهر أي ليس فوقه أحد هو معنى الباطل الظاهر. الباطل هو قربه منك في الدعاء والرزق وابتسيء الأخير لكن الظاهر هو الذي لا يوجد فوقه شيء ليس فوق ربنا فوق أبدا نقول كيف؟ كيف لا لا تجوز ان نقول احقر بنا تبارك وتعالى لان المسيحيين الذين تجرؤوا على قول كيف دخلوا في معادلة لم يفهموها هم ايضا دخلوا كيف احنا ما عملناش الحق باش نقولوا كيف في الله فما دخل يقول كيف خرجوا في لا يقدرها العقل لما تقول اصحمت على خالقنا وليس يشبه أحد لم يلد ولم يولاد ولم يكن له كبؤا أحا صامد إلى يقصد في الحوائل هذه العقل يقبلها بالنسبة لنا لكن الذي لا يستطيع لأن يأخوض فيه هو أن تخوض في ذات الله تبارك وتعالى لتعرف كيف هي إذن قال علماء العقيدة الحمد لله المهي من الصمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد تحيرت أهل العقود كلها فعجزت عن وصف ذات ربها يا عجبا كيف يكون ربنا مماثلا لخلقه كمثلنا العجز عن إدراكه إدراك والخوض في ذات الله إشراك وكل ما تضنه في ذلك وربنا مخالف لذلك مخالف مطلق وخلفه لخلقه بلا مثل مما يجب أن يعتقده الإنسان إذن حينما نسجد لله تبارك وتعالى ونكون أقرب إليه نقول نعم نحن أقرب الله سجد كيف لا يجد أن نقول كيف لأن هذه مسألة خاصة تبارك وتعالى قال العز عن إدراته إدرات إذا عايزت عن إدرات الله فلا استهم الله بعادة موجود ولكن استهم عقلك بقصار إدرات موجود لا تتهم بالوجود أو بعدمه بل تتهم عقلك بقصر الوجود قال العجل عن إدراكه إدراك. العجل عن إدراك الله دليل على أن الله أعظم من أن تحيط به العقلية الشريح نقاصر عن إدراكه ربنا تباركو إذنك قال السجود هكذا وسبق نبهتكم إلى أن السجود محل للدعاء قال أقرب ما يكون عبد الاربي. إلى ربه إذنك نساجدا قال وهنا نحيل للدعاء من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء كاين بزاف ديال الاماكن التي يستجاب فيها الدعاء مثلا من الاماكن التي يستجاب في الدعاء مثل مكرمه وعند شرب ماء زمزم وعند الملتزم وفي الطواف وفي السعي بين الصفا والمروه وفي رمي جمرات العقبه وفي عرفات والمسجد ليس كغيره من البقاء وفي بيت أخيك المؤمن الذي ظننت أن ما له حلال فأكلت من طعامه فدعوت له بعد الطعام ودعاء المظلوم على الظالم ودعاء الوالدين لولدهما إلى غير ذلك هذا مسائل سجب للدعاء أما الأزمنة عند نزول الغيب عندما ينزل المطر نسان قال هذا زمن استجابته الدعاء عند نجول الغيب وعند المزاد إذا نزل منه الماء وعند ميزاد الكعبة وفي السحر في الثلث الأخير من الليل وساعة يوم الجمعة ولعلها كما حقق بعضهم بعد صلاة الجمعة إلى صلاة العصر ويوم الجمعة كله لمن أراد أن يدركه أو في السجود في الصلاة المطلقة وذوب رسلوان أي بعدها بعد كل صلاة بعد كل صلاة إلا خرجت رتبا من ذكر الله تبارك وتعالى قال وبعد قراءة في القرآن إذا يسأل ما يقرأ فمه يكون قد تطهر من الله لأنها مضمضة قراءة القرآن مضمضة للفام تمضمض فمك فبعد أن تنتهي من قراءة القرآن لازم الدعاء مباشرة لأنه محل لإجابة الدعاء لذلك الكثير من الناس في قضية الدعاء للموتى قال يقرأ القرآن ثم يدعوه قال فيجعل هذا قراء القرآن محل لطهارس فن يستجاب له الدعاء من أجله أو من أجل الميين أو من أجل الإنسان حيا أو ميتان بظهر الغيب طبعا والدعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب هذا أيضا من الدعاء الذي يجاب ويجتجاب لأهل هذه السجدة للهل ثم قال القيام من السجود أو الرفع من السجود وإذا رفعت من السجود أي, أي سنقلنا السجود تمصبه على كفتك وعلى باطن أصابع قدميك وعلى ركبتيك وعن الانف مع الجبهه جبهه الانف مع الجبهه اللي دار غير جبهه وما دارش الانف صلاته فيها نضار واللي دار نيفه وما دارش جبهه صلاته فيها نضار علاش لان النبي صلى يقول لا صلاه كما قالنا لا صلاه لمن لم يمكن جبهته وانفه من الارض يقولها النارس أصلم لا صلاة لمن لم يمكن جرهته وأنفه من الأرض سبحان الله السجود على الناصية وعلى الأنف فيها سر عجيب أول هذه الناصية التي كسمناها الصنطيحة. الصنطيحة لأنك تصنطح بها تتكبر بها عن ناج وكتصنطح هذه الصنطيحة قيدة تكبرتها عن ناج ثم غمستها في التراب تذلنا لله تدارك وتعالى تهذب لك من الخلق وفي قول الله تبارك وتعالى يخذ بالنواصي هذه مقدمة الرأس والأقدام قال أهل الطب أهل العلم بالطب عقوان لأنه كان فرق ما بالطب والعلم بالطب, بالطب. قالوا المخ جينا مقسم إلى للفاز المناطق انقسم الى مناطق كاين منطقه خاصه بحاسه الذوق منطقه خاصه بحاسه الشم منطقه خاصه بحاسه اللمس منطقه خاصه وهكذا المناطق جميع الجسم عنده منطقه ديالو يحوزها عنده منطقه في الجسم لكن اللي تتحكم في المناطق هو واحد من المخ كيكون هذا الناصيه هنا قال وهذا هو مركز القرار والقائد القائد الأعلى وهو الذي يصدر القرارات لذلك يؤخذ بالنواصي لأن الناصية هي التي كانت سببا في فعلك شرا أو سوءا أو خيرا لذلك قال السجود عليها يهذب هذه الناصية ليكون قراره قرارها صادقا ويكون موافقا لأمر الله تبارك وتعالى قال فيها مع تهديد وقال الكثير من الأطباء يجمعناه منهم دكتور باتش قال السجود الذي يكثر من السجود يتفادى الجلطة الدماغية لأن السجنية تتقع لدينا واحد غرف خاوية في الجمزمة تكون غرف خاوية واحد منطقة خاوية من داخله ومشدودة ما كي تخل لي هش الهواء مشدودة جميع الاعضاء الجسم دينا كتنفس, كتنفس. الكبيد يتنفس الطحال يتنفس المعدة تنفس اللي يتنفس في كل شيء الاعضاء الجسم تنفس يتنفس في كلها. أن حاجة الوحيدة العضو الوحيد الذي لا يدخذه الهواء هو المخ لانه موجود في واحد سلطاني جمجم من العظام لكنها مركبة بقطع اذا هنا ديك القطعه د دي الطريقه اللي مركبه فيها كي شوفي العالم كرة الاطبيه كانها خريطه العالم ولكن مشدوده وكاين واحد الغشاء لزج داخل فيه المخ وكاين ثلاثه غرف خاويه يعني طبقات خاويه باش يوقع لها طيط من الجو بحال اللي كيسموا البناي كابوتشينو حتى يبنيه كيخلي ما بين الحيط والحيط باش ما يتاخرش من الداخل الحراره كيتسمى تلقيط الجو وهذا اللي اسمو المسعر نقول له علماء الفيزياء المسعر او داك الثرموس علاش كيشد كيش الثرمو كيشد الحراره داخل كيش داخل؟ من, من داخل او كيشد الهواء من داخل لان هاديك الجاجه مضوبله من داخل كاين الخوى هادي كاين فيها واحد الماده اللامعه وهادي ماده لامعه هاد الماده اللامعه كترد الحراره وهادي كترد الحراره من داخل هادي كتدفع الحراره باش ماتاذش من جسم الماده اللي بقات كاسم المسعر لذلك العلماء الجلام كم يقدر واحد معادلة اسمتها وهي المعادل الماء المسعر اسمه المعادل الماء المسعر الذي يحزوها القضية هي فقدان الحرارة من جسمه داخل المسعر وهي مسألة طبعا علمية كذلك هذه المخادرة في طبقات هي التلطيف اللي كانت انت بحتها دوب الفيتر لكي ندير شرجم عمده الجرم بغبا لكي لا يدخلش وما يدخلش العجاز وما يدخلش الغبر مهم يمعان في هذه الاحفية لما يبغي هذا المخ يتنفس وهو القائد ما قلناه هو الصوت عمد عشته يبقى كتعطس هذه حالة العطس كتنفتش دات العورة عند فتحان المنى وعندها تتحق الى المخ في ذلك حالة الحطس كانت تفتح بشي يدخل الهوى من ذلك الغراب مباشرة لما كانت تتخل من العطس كانت تتغلق وكانت تفتح الغراب اخرى وكانت تخل ذلك الهوى الى المخ وفي ذلك اثناء العطس المدخلوا كانت غراب اخرى اللي كانت تجلب ذلك ثانية الكربون اللي بقت الماء في المخ تتهبطهم وتنزل في لحظة اقل من ثانية وفي هذا العمل الذي يجب جميع الجسم يوقف كل شيء يوقف الجسم دي يتحرك إلكترونات حول النواة دي الخلية فالدور كدورة فيها كما ندور كما نطف نحن حول الكعبة كل شيء يطفنا كما نطف حول الكعبة كل شيء متحرك كل شيء, شيء. حيث لو كان الله سبحانه تعالى اجعل لنا نسمعه الصوت دي المعامل اللي عمنا في الجسم عمنا معامل كتخدم كل شي كي يخدم لكنش الكسر بناد من اللي كاسلان كي ينعاف لكن جسمه كي يخدم كي يخدم عليه هذه الغدة الدراقية كتخدم ديك الهرمونات تدخل في, في, في صناعتها مواد معقدة قال إذا بغى الإنسان يصنع هرمون واحد سوء تلتالاف معمل وكل معمل يكون فيه سبعين عامل باش كل واحد كل كل فريق هي واحد الماده ويمدوهان يقريح فيه تجمعوا مع بعض المواد يركبوهم قاعده يعطيو النهر واحد وهاد الغد مع شحال فات الملايين هرمونات في الدقيقه الواحده كتطلعي لادي نعمل نعمل من كل شيء المصعده ولا الطحال الكبد الخلايا ديال البنيويه ديال الجلد كل هذا إذا باستثناء اذا غمت الدرتي هيدا يلا عاد تسمع ديك الحركه شويه كتسمع ديك الحركه الصواح ماشي شويه تتقرب بانك داير تما كتسمع هذيك الحركه ديال الجسم ديالك ديك الالات اللي كتضرب الى جلس شويه بك هيدا ديروها يا ندر طبقوا, طبقوا ديك ديك على هذين ديال الممارسه طبقوا معايا ها هذيك سمعت ضروب ها ارض عليا الخضر اسمع ديك الشماله سمع ديك دوي. هذا الدوي هو الصوديال الالاس اللي عندنا اندخل طيب لما كيتنفس المخ المخ لما كيتنفس قد ديك الحلاء تخسل جميع اعضاء الجسم لان القائد غايتنفس تعب جميع اعضاء الجسم وذيك الحركة توقف اراه مورش الانسان باش يموت ولما كتنجوم بذيك الموت شاكت تقول بعد العطس الحمد لله ويقول لحدك يقول لك رحمة الله اي من رحمة الله امرجح لذلك الناس اصنعه حق المسلم على المسلم ست ومنها قال فاذا عطس او عطس فحمد الله فشمته اذا عطس فحمد الله فشمته شمتها ما يشمت العطس وتهنئه على سلامته في العودة تقول رحمك الله شم الحركة هذه بسيطة لكن إذا تفكرنا فيها وتمعنا فيها تدل على عظمة خلق ربنا تباركا وتحال نظر نشوص القرآن الكريم أي آيات نخذها وشنفها نظرة عميقة جدا أي آية كماذا يرى خد تهدر على أي شيء أي موضوع تثقى فيها ما يدل على حياة إنسان ثم في قول يرضينا على الصورة كامل لو اطلعت عليه لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا سبق الفرار على الرعب والإنسان يخاف على الكهرب والتي هرب على الكهرب لوليت منهم فرارا دلولا عقل ولملئت منهم رعبا حقق علماء النفس أن الغروب يكون بعد قبل الخوف قال الإنسان يهرب ثم ما هاداك اللي تسمى معكاس الرطب العكاس الرطب حتى الا دار شي شي تبحث واحد تسمى عكاس الرطب او الشافي بالصوب اللي كتهضر يعني ديك المنطقه اللي في المخ اللي كتحكم في الشم صيفطت رساله اللي كتحكم في الدموع باش باش يفع شي ابي ا جات شي ا ديال العين جات وتدفعها بالدموع تدفع بالدموع إذن الإنسان لما في حزم الزف تكثر الملوحة في شبكة عينيك وعنش كيف يبكي باش تكي الدموع تتردك الملوحة حقا تحزي قال وإذا فريحة تقلوا أن الملوحة ستكون سبحان الله تكون نسبية الشبكة العين وإذا شفت الملوحة تنشوف بأن الدموع ديال الفرح تتكون عذبة يعني قد فقهاء بينا من نسبة إذا جاء الخاطب ويخطب البيت وسألها أبوها أو أمها قال أكفالينا بهذا الرجل إذا قد نعم أكفت كلمؤنا إذا قد لا لكن إذا سكتت سيقول إذنها صماتها سكت معنا قبل قال بعض الأولى الماء وإذا ذكت واش غنعطه واش غنبغت قالت على امها ان تذوق دموعها اذا كانت حلوة هي دموع الرفض لان حزينة عفواً اذا كانت مالحة واذا كانت حلوة هي دموع الفرح وطبعا هذه هاد العلماء كانوا نفطد الى برجة مميزة حتى وصلوا الى هذه المسألة اذا جسمك كله ساجد لله تبارك وتعالى نعم كنا نرفع من السجن وعندما رفعوا من السجود تنخلوا من مواضع السجود فقط ركبتين وباطن أسابيع الخدمين لكن بالنسبة من جلسة بين السجدتين خليهم من جلسة بيالتشهود هذه المبانسة عمار تتلقى هيدا كأنك حينما تجود واتطلع مباشرة وتخلي الرجليك هذا متوين يعني لسبعة الرجليك متوين روحان الله وحتى هد السبعين الرجليين تتعلق بهم الخريطة ديال العذرة الجسم احيانا تتمشي عند طريب هي سيد ربي انتك سيد اسم العربي حل تتدليك الماساج تقول عندي اشي حاذك تحرق ولا هنا او هنا واتمشي لك نصف عدرلية تقول ناس دارا الحرق هنا يشكت تشركت امه تكي حاذي واحد من المنطقة ما في حرق تاني معنا كين شي خريطة تت متواصله تما قال والما كتسميو هيدا هذوك الاصابع ديال رجلك خصهم يتسناو دارت الصدايمن تنيمهم دايما بين ثنيوم وبلا واذا كنتي كتصلي دايما وعارفين تصلي فيه هنا خصها هي اللي كتجبد بوحدها سيدك الاستجد عليهم وداك الجلوس وهما مسنيين راه صح الله رياضة كله لا رياض لاعراق الجسم كلها ديك الجسم والشرايين ديالها رياض كيخلي الشريان شرين جميع الشريان هو الغرق اللي فيه. تيجوز في الدب هذك شرين تبديده الساعة طبعا شرين لما يبقر توقع في التصلب وما توقع في التصلب توقع في المشاكل في القلق بالزنز دي المسائل ولما تتسع وتتخليش الدهن دي الكوليسترول تصلب على جدران دي مجرد ما تجبدها هيدا ما تجبدها دي تجبد جميع دي ما تجبد وتترجع يكون ديك الدهن مقطع وتفتت ومدير تفتت هو تفتت تنمك 14 كيمشي لنا البنكرياس وكيتحرق كيتحرق باش كيخرج بحال ادخينه كيتحرق باش ما يبقاش نطات البشر من الدم هذيك الدهنيه خاصها تحرق في الجسم تترسب واذا تترسبات راه في الدور في الدور يتركب عليها السكر وكتتركب عليها الدس ديال المتاع حركه الصلاه اذا عرفتها يفضلوا كثير منها سبحان الله علاج ناجع لكن يعملوا فكره فيها يعملوا فكرة فيها سبقا نبهتكم ان كان واحد مستشفى في بلتيمورت احدى واشنطن مدى احدى واشنطن معروفة السود في هذا الدكتور اللي دايما كان اللي اسمي توقش واللي ترضو من الجامعة في المرة المرة لانه قال له همكتشف واحد وضعية تتعالج اللي عندهم امراض نفسية وهي هي. السجود قال لهم يسجدوها إذا يجدوها هذه الحركة طبعا تجدوك الشبكة تخطير كاملة وتلقى بأن الملكات ديال هذا الإنسان كاملة مستقلة ما فيه ديش شي صامتين ديال الخلال أو العيوان في هيئة السجد علاش لأنك أقرب إذا ربك ديال حالة ولا يستحيل باش تكون أقرب ربك وانت تكون ندوها كاين بزاف الشروط اللي خصك تخمصها مضي باش تحقق لك القربه وما تدخلش وانت محصور انا كنت محصور المصعد كامل شي عنده في الساعه وانت ربشي عنده محصور تغويس دغيا السيد راه يهضر معايا نمشي بحالي لا ممكن بزاف ديال اللي وما تدخلش وانت تشتهي طعام كاين حدا حداك الناس سبق العشاء والعشاء يعني اذا حضرت الماكله وقدمت ابناتها خليك طول باش ما يبقىش او كان ذلك الماكلة ريحت ابنينه او شي واحد تماما لا يصنج انت تصلي خفصية ما يسالين مع ذلك يعني كثير من الحالات التي تفكر كان ذكر واحد شاب كما كان نقرأ معه ذكنا هو من ريليا وكان ما يصلي واحد النهار كنا خرج للنوية دوزنا لواحد نسجد كبير. قلت له انا ادخل صلي قلت له انا ادخل صلي اش مكن صلي شو وانا اقنعته شوية ايضا اوه كان قريب غير اتكسل وصلي قلت له انا ادخل صلي ولكن خلي بعد اتأذي الله عشان انا انا انا باغي نمشي انا بالجمل راه ليه دخل في الساعة الاولى كأنه تصدق ببدنه بجمله واللي مش في الساعة ثانية كأنه تصدق ببقرة واللي مش في الساعة فائدة كأنه تصدق ببخار واللي مش أحتكد واللي بيضاء أصدق بيضاء ثم شي تتشد لك الشيء الصحو إذا قام الإمام كل شيء تتشده ولا ما تجي لك ساعة قد تجي تصلي وما عندك وان وما عندك شكاد وما عندك لا ولا ولا بيضاء قام للا زامان تقول لك ما فدخل وعنده واحد صبات شرينها نوية وفي ذلك الوقت كنت يستميدر انا نستميدر انك عندك يمز شرينها ونزلت منه وجاء عنده الشيطان ما قال قال له رأي سخورك وفي ذلك يصميه وباله مش غير بعد ذلك صبات انا نزل صبات دياله, دياله هنا انا نزل صبات انا قلت من ذلك صبات استردعوك الله دائعو قلت نشي مشي ووجدت له ذلك المشورة الشيطان المسجد يصل الله هيدا المدرنا السلام عليكم باقي البانه مع الصبات درس السلام عليكم و يشوف موضع الصبات خاوي ماجي لان خجر صمينا الشعور و يطقتوا و قاسدوا قلت له ماذا عندك ماذا عندك قلت له سعوه قلت له ماذا عندك يوم يجوج جمولة يوم يجوج جمولة قل لي واحده ينجي نبكري والثاني قال لي سببك شو شاو كان كل هذا كذلك سببك شاو قل لي انا يا لانا انا اقرب لي لي قال لي و بالي مش غلبيهم شاو سبحان الله عبد القرنة من الله سبحانه وتعالى كانت صلاة وصلاة كمنا نسكين ما قرغت سجود لانا تشغل من الخرنة قال لي شو ها سيدي الجمولة ذي رفع ربح ومنجها ما ارمان قشن جيني منجج قلت لها ديره كي حام الله سبحانه وتعالى ولكن استقام استقام الصلاة والحمد لله يقول انت يكون هالي هي لكن المسائل حالة الشلاده واحد كان عنده سبعين سنة كانوا كعيته رب العزيز في الله رحمه كانش هيصور يشرب اسلامت لكن قلبه طيب كان عنده واحد دي كمية وتسعين قديم سيارة قديم مية وتسعين فيها عشرين واحد فيها التاسع الداخل وعنده كان فيتاس شمره مغرش قلع له الدار تاعها قلع قدو باش قالك عبد العزيز قالو مخلص على الحاج مخلص ماعرفتش بريمير او دوزيام كان طيب كان كي يعني كيفرق بلايص واخاو عليه الناس هذوك الناس اللي يسكروا معاه تبع الشباب في رمضان تبع رمضان بغرض ديانه كامل كي يكون مسجد كي صلاو كي سيبوا الشراب و40 يوم لا يومين كامل ماشي يومين كامل ما كيبقاش يشرب السقام الحمد وقالوا له يلاه تمشي تصلي علاش ما كتصليش نتا عندك يدو يدو عشاء ودابا رمضان وقاو عليه قال لهم يلاه نمشيو فين غيبداو يديو العشاء للتراويح وما عمرووش القرا الجامع كي دارو الصباط اللي كايشارك احد وصيت خلص فين صلو العشاء التراويح و نطوا معاه شي اصحاب له ما تكملات عرفتي شحال ديال الدرك وفي كيتسناو الرباع الرباع كيسوجو تما تما اخبر عن زيد مسكي معي ورده ورده ورده سعيد ازعيد هالكل الخماط واحد شوية تعصب وقال والوال كيف حنا فلت يجين او لا يسجدون ان قرزه رافتي جانع كل شي اخا غاك نسب وحدك يقرأ انا لاسمع شي في الايمان زي انا كل من خرجنا اهرجنا انا قام القطس بها كل شي كل شي السعيد مسكي إذلك إن شاء الله لا ندخلوها بقلب خاشع إذلك حسن الوضوء ما تقول إنسان وقد أحسن الوضوء أرى تساعده هذا الوضوء والحسن دياله وإسفق دياله يساعده على تحصيل معنى الخشوع في الصلاة على تحصيل الخشوع المعنى دياله والخشوع شنه هو؟ اللي هو الرقم من الأركان الصلاة ثلاثة الأركان إذا حقتهما تحقق الخشوع الركن الاول هو اجلال المقام والمقام ديال المسجد يكون عنده احترام مطلق لما كندخل ما نحسش بانني كنملك او البيت وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وان المساجد لله لما كندخل كنقوم اصلي ندخل عند الله مؤذني ما ندبس مع غيري ولا نطلع صوتي على شي واحد ولا الا انت اذا هي كحرمه المسجد إذا إِنَّهُ تُهِكَتْ حُرُمَتْ لَّهِ تَبَرَكَ وَتَعَلَى إذا كنت نبس عاصل القلب إذا رأيتم رجل ينشدوا الله في المسجد في المسجد فقول فقولوا لا ردها الله عليك هذا المسجد يعبد فيه الله تعالى وما يستلزم قضاء العبادة إذا كان شيء مناقشات تدل مصلحة الله لا دأس لذلك إذا كان إمام مالك يدرس في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانستطاع أن يرفع صوته مع منه استطاع يرفع الصوت بهذه وكين كيهضر غير فإذا خرج من آخر رفع صوته قال يا من الملك احنا من الجيل كانو بزاف كنسمعوك كن كن بزز كيف أفع صوتي في حضره رسول الله ثم رفع صوته في الجيل وما لا بي سنعلم في مدينه رسول الله كاين نسمع غير شي صباط في مدينة رسول الله في المدينه كامله تقول إنها ف... انها مدينه بات على ترابها الحبيب محمد صلى الله عليه بس على الطرف ديالها كشن خص يعلم شي على بالحجر هكا اولا قلنا اجلال المقام والمقام اللي يصلكم مجل اللي ما تدخللو عرف بانك دخلت الى بيت الله تقول ما غدخل بايت الله. مش غدخل هيدا وصفين شي واحد عارب عليك. واحد عارب عليك صاحب عنده عرص عنده السابع عنده كده. وقال لك رغب يكونوا اناية شي ناس. وانت صاحبي بغيت انباهي بك قدام هذه الناساته. معنى انباهي بك بك قدام الناس. كيف غدت مشي له رفيات. ما يمكنش موسخ. ما يمكنش ما تقول غدب سلاب قد عود دل اللي بغيته. لا. طبعا غدت هي تجلس نظيف وجميل وتتعطر برائحه نظيفه وتكتسب طعمه وتسرح شعرك او ما بديت قصر ديالك نقص قصر خنزين ودخل بهم طبعا شوف تخلص على الناس بزاف ديال الحاجات هذاك الحتين ديال الانسان ماشي الله سبحانه وتعالى والماء تقول السلام عليكم ما نقول سعموا عليكم ما تحشم ما شي لا تنوض واذا تخرق له الضر دير وتفتج لا يمكن شيء ولا تأمر ملضر وتنهى ولا تعطى ربع ليه إذا قال لك جلس هنا جلس هنا انت حادي دنير سعى صلى الله عليه وسلم قال صاحب البيتي اولا بمقعدي إذا ادخلتي قد تكون لك ملضر قال لك جلس هنا لا تصلش لله ليه حسن هو جلسك هنا ربما عندو شي حاضر ربما من سمك يباني شي شير من اسرر قال لك جلس هنا صاف يجلس هنا خلاص ما تزيج صاحب البيت او ادرى بالمجالس المجالس صاحب البيت ادرى به طبعا واذا طلبت منك ان تكلمت حاول ان تتكلم بي صالح من امر باش ديك الناس باش هدى سيدة ذي تتخذ بك بالنسب الله سبحانه تعالى اذا دعاكم ايو المسلمين لبيته يريد اني ان يباهي بكم الملائكة باش يقول اصدر بالملائكة شوف العباد دي الكبيري طبعا المغرض عند الله سان باش يبهيك الملائكه خصك تجي نظيف معطر الرحاب قصر ما خصش تكون مضط دخل بادب بالسلام ولا تقول في في في في المجلس ما يطيب المجلس وإلا ما تسمعه الملائكه فتنكون من عندها ثناء حسنا وهكذا هذا هو المقام بإجلال المقام باش تحصل انت الخشوع واحد داخل وما عارف علش داخل كده شغل يجيل الخشوع والخشوع هنا لا يمكن انك تفكر تصلى راسك ما تفكر لا يمكنش ما تفكر لكن ماشية تفكر في حاجة خيبة يسان لكي اشترز نكرر دائما بالمستكلات والافلام ومتعلق بهم يا الله جنبك الله اكبر الله تصوروا لكل الصور ديال جاكي شان كيتي صور ايباحيه ولا اللي قدموا عقلك مطبوع على هذه المسائل حذرتك من رؤيه هذا لكن إذا كنت تتحرى أن تنظر الأشياء الجميلة وتسمع الأشياء الجميلة التي تليق بمقام ربنا تبارك وتعالى أكيد أن هذه الصلاة إذا دخلتها سيتحقق لك مثل الخشوع أو بعضه الكثير من السنة الصالح كانت غيروا يشقوا هذا معناه الخشوع الصلاة فقال أحد الأئمة ومجرد واحد قال جاهدت ربي في الصلاة أربعين سناحة استقامت لي. معنى أربعين سنة هو هي نكسوب الصدق مستقيمة ولم يدرك هذه الاستقامة إلا بعد أربعين سنة من الجهاد والمفاضرة قال جاهدت ربي في الصلاة أربعين سنة حتى استقامت لمعنى أولاك مستقيمة سنة لكن هذا النتاج النتيجة دي الواحد المجهود أربعين سنة أربعين سنة هو كي نفسه كل مرة المسي يدخل المسجد يدارز مع الشيطان يقول اليوم أصلا بياني سأتجي وتكون اليوم ما غابقاش نفكر يدارز مع الشيطان حتى يغلبه إن الشيطان لا تغلبه معه واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدت شيطاني حتى أسلام معنى قاومته بالذكره قاومته حتى أسلام بمعنى إنقاذ ليس إسلام أعلن إسلامه لا إنقاذ استثلت النبي صلى الله عليه وسلم شد الشيطان وردته إلى سريعة المسجد قال لما دخل الصحابة وقال لهم نصر قال لهم رأي الشيطان ما تديه معنى صافرة مستسلمين نصر فرضته الى سرية المسجد قال فتذكرت دعوة اخي سليمان فاطلقتها ماذا الدعوة سنة سليمان اللي, اللي تذكر هب لي لا ينبغي لي احد من بعد دعو أنا سنة سليمان دعا قال ذاك الملك اللي ستتعطي ليه مخصوشي واحد بعد مني يكون عنده ولم يكون هذا الملك الا فلما تذكرت دعوته أخي سليمان أطلقته لأنه كان مقادة لرسول الله فأسلم القياد التام لهم على التسلم له لكن بكثرة في الذكر بكثرة في الجهد الصفاء ديال القلب الصدق الصوم ديال العقد وديال البذن وهذا المسائل اللي غديه إذا بغتي تصفية النفس وتصفية الجسد حتى الناس كيف تصفى كل حاجة اللي فيها الصاد إذا صبقتها غادي تصفى صفى صدق صوم صلاة هذه كلها تصفيرك كل الجسم دوام عليها وإذا بغيت تعرف أكثر خريطة او البرنامج ذي تصفية النفس قرأ صورة صاد صاد قرأها بتمعن غادي تلقى فيها في كل آيات تلقى فيها نقطة من أو خريطة كاملة خريطة لتذكية النفس وتصفيته حتى الاستماع إلى سورة صاد الاستماع الى, إلى قراءتها تهدئ النفس هذا معنى الصفة معنى هذه الرزانة معنى هذه الثبات معاني اجتمعت في هذه الصورة وفي القرآن كله لكن هذه الصورة تركزت سبحان الله كل الصورة فيها سورة صاد تصفت القلب تصفت النفس إن صاد للصلاة صاد للصدق صاد للصفاء صاد للصور صاد لجميع الصادات التي يمكن أن تتخلصها في هذه الصلاة ومجامع الصادات تنطبق على صاد واحدة وهي صاد الصلاة إذا تراكمت في هذه الزكية كلها تجس كما ينبغي هذا هو إجلال المقهى الركن الثاني جمع الاهتمام المقهى جمع الاهتمام ما معنى لجمع الاهتمام هو إدراك الجدية المطلقة في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح صحابته ويضاسطهم قال كاكي جلس معنا تضحك معنا ويضاسطنا حتى كان كلنا فرق بيننا وبينا رسول الاساس قال حتى إذا حضرت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرف منا أحد وقاطعا قال قال ماشي ناض غير وح... لا كلشي فيه ناض حتى تغير لونه قام اقصاله بقى كيعض حد لان مولانا ناداه قطع الكتب لان الخير في حضره ربنا تبارك وتعالى جمعوا لي قال الانسان الذي يشجع الى مجرد ما يسمع الامهات يقول الله وكره كيتقلق في شي حاجه وكتشجعوا الى الصلاه او ام شي حاجه شي حاجه كاين مهمة مهمه ولا ديله هذا هو جمعوا لي ماشي وصلنا لنسى عجيبه هذه كاين بزاف الناس لما يسمعوا الاذان يسمعوا الاذان علاش ما تيحملوش ماشي ما باغينش تيعمقوا من هذيك الاذان تيفتكوا بالكروب بحال تيذكروا بانه بعيد الله تعالى حتى الناس تيتفرج في هذا في هذا تيدي الراسو بحال اللي كيقلب شحال اللي ما يكذب على راسو حد كديبوا ذاك بكا غنبقو تمشاو لواحد واحد الحديقه الدب شاف واحد في العريش جوي متشها باكي ينقص باكي ينقص ما توصلوش تاع يا ما راك مبكي ينقص في الاخر من تيقلوا بانه ما يوصلوش قالوا ما نمسح كننقص اولا هذا العنب حامض ثانيا انا ما كيعجبنيش العنب شكون قالكم كيعجبني العنب واش على راسو ما بغاش يعترف بانه عاجز عادروا هذا الضغيش يسمعوه بشيك يبقى على رأسه والأدهة من هذا أنه شيناس يقولوا في الفجر نقصوا من البقلة لما تأذنوش جاع لأنك تخلعون الدريري ولا تقولون من عشنا تخلعون و الدريري خلعتهم بالبرابول و الدريري اللي عندك تسمى يشوفوا العجبل اللي ما شايته والأدهة هو اللي اللي غضي خلعلك الدريري هاته عشو ما يقولون عشو وش كلمة الله اكبر تدخل عبراني تدخل عكي انت اي مدري ما دخل عمشي انما ما بغيشي ما بغيشت اسمع الذكر يقوف بمضاجعهم الذكر وهذا الخوف المطلق الخوف المطلق من الذكر وليخار في شعرة من النفق والعياد بالبحث كمحمد عن المسيدة والفضل والأخبات المقال الحمود فهم صلى على محمد وعلى كما صلى على أبو رحيم ومبرك على أبو رحيم تم ورقت على إبو رحيم وعلى أبو رحيم في العالمين إنك الركن الثاني الذي يتحقق في الخشوعه هو جمع الاهتمام وهو إظهار الجدية المطلقة لمقام الصلاة تجل مقام الصلاة وتجمع اهتمامك في الصلاة جمع الاهتمام وأنك لا تدخل الصلاة حول بكل يدك وحاول فكر بأن كل شيء فيك يسجد وكل شيء يجب أن يعبده وكل شيء يجب أن يدخل في الصلاة وتتعرف أن الصلاة جامعة للأركان كلها أركان الإسلام جمعات الصلاة قد ففيها صوم لأنه لا يحل فيها كلام ولا طعام وفيها حج لأنك تستقبل القبلة وفيها الزكاة لأنك تتخلى عن بيعك وشرائك فيها وفيها توحيز لأنها تشتتح بتفير وتختتم بذكر السلام الذي هو الواحد فجمع للأركان كلها لا يحل فيها كلام ولا طعام ولا التفات ولا تجزئك إن لم تصلئي القبلة وأنت عالم بها وهكذا يعني جمعت هذه المعاني كلها فتعلم أن جسدك كله بما فيه من أعضاء جلت أو دقت يجب أن تركز في معاني الصلاة لكي تأتيها وأنت متمكن من ذكرها في. لكي توصلك إلى المقام الأعلى الذي به يتحقق معناه الخشوة ثم الركن الثالث بعد الجمع اهتمامك فيها هو أن تنصرف في الصلاة انصراف تاما تنصرف فينا هل فيها كأن تصلي صلاة مودع الناس عاصم قال في النموع قال صلي صلاة مودع معناه كأنك حينما دخلت إلى الصلاة ودعت كل شيء وكأنك إذا خرجت منها ستموت كيف تكون هذه الصلاة طبعا أو أنك ستموت في وطةها الصلاة ستحقق معنى الخشوع الحقيقي قال صل بصلاة مودع كأن أعطيت لك الفرصة في آخر صلاة لابد لهذه الصلاة أعطيت لك فرصة آخرة أن تأتي فئة مما ينبغي أن تكون تذكر هذا وفتحقق من نهض الشعب إن شاء الله ثلاث أشياء أو مراتب تحقق لنا مع الخشوع الذي ورقه من أركان الصلاة قلنا إجلال مقام الصلاة وزمع اهتمال المصلي والانصراف التام في مقاماته الصلاة والمصدق أن تنصارخ فيها انصرافا تاما يدلك على أنك طوع أمر الله تبارك وتعالى وكما لان في السجود جميع مفاصلك في السجود يجب أن تذكر أنك يجب انبغي أن تكون خاضعا لي من الله تضارك وتعالى كما لان جميع مفاصلك ليس ثمة حركة يفعلها الإنسان تتحرك فيه جميع مفاصله التي فيه إلا حركة السجود إذا تجد الإنسان تحركت جميع مفاصله لن يبقى مفصلون إلا وتحرك كأنها كلها تحقق معك معنى السجود وسبقا تبهتكم أن الدكتور باتش حقق في بحثه هذا قال فوجد الملكات قد تقومت قال حتى الإلكترونات تغير وثاها تغيرك في معنى السجود تحققت لك او حققت معك معنى السجود لله تبارك وتعالى وهذا طبعا يدل على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا يأتينا الجلوس للسلام جلوس للسلام يعني اذا اردت ان تسلم لابد ان تجلس الجلوس للسلام ركن من اركان الصلاة الجلوس للسلام يعني السلام باش احقق سيكون عنده جلس دياله وهذا جلس هذا غير جلوس او الجلس التي بين السجدتين الجلس التي بين السجدتين شيء اخر والجلس للسلام او الجلس التشهد الاوسط هذا جلسة اخرى فين ممكن نبير التورق وفين ممكن ما نبير التورق وفين ممكن نستعفع على مسائل الاعظم السرعة التي يبقى منها اربعة مما يستوجب علينا اثر السجود نظر النبي صاحب قال امرت ان اسجد عن اسبعات عضا وسبق حق لكم ان يجب ان تلامس ثم المسألة اخرى وهو الرجلين واليدين من ما نزلوه قصتوا كانوا يمشوا هيدا الوجه القبلة مينكم شو الرجلين هيدا يعني التومة يتوجهوا القبلة هكذا واليدين يتوجه في القبلة ايضا هذه التفاصيل إن شاء الله كلها سنجئها إلى الحلقة المقبلة لكن بقي علينا نظرة صغيرة في مسألة مسائل الصلاة عن سبيل مراجعة وهذا كان سؤال ورد عنها قضية جنسة الاستراحة ماذا قال فيها العلماء يعني إنسان لك يصلي الركعة الأولى سجد جلس بين السجدتين ثم سجد وغينوه من الركعة الثانية وغينوه باشرة في السجد هو اللي دي لوح فيها ثواني ثم يطلع وهل هذه الجلسة الاستراحة يذكر فيها ويذكر لها أم لا يذكر فيها ولا يذكر لها الذين تمسكوا الذين تمسكوا بهذه المسألة يعني بجسد صراحة أو اشتراتها تستدلون بحديث صلاة صبيح لأن جعلوا فيها ذكر صبيحات ومن هذا السبب رد بعض أهل الحديث هذا الحديث ضعفوه قال لأنه لما ذكر بأن هذه هذه ورد في أتسباح قال إيا جلسة لا يذكر لها ولا يذكر فيها فرد الحد إذلك جمع من علماء صححوا وجمعوا منهم ضعفوا وجمع منهم أحسنوا قال وكثرة هذه الطرق لا تقدحوا في صحة الحديث لأن إذا كثرت الطرق وهو كذا قال كثرة الطرق على ضعف الحد على ضعفها الطرق إذا لم يقع فيها اضطراب في المتني صح بها الحديث وإلا فكثرة الطرق على الشهرة مع اقترابي في المكنية هي علة قادحة في صحة الحديث والجواب على السؤال إن شاء الله كما قلنا للإخوان حقاك يانسأل إن إن كنا على سبيل الركنية وليسا فقد مسأله مرارك كما تسقتل لم تسترعو ألي شي يعيش حقاك يانسأله ضغطها مزيان ضغط معها الخشوع لا نعفدها معا نئنا وإن شاء الله يسأله فقد جلنا فقد جلنا من بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله لولاكم لساء المؤمن آمين والحمد لله رب العالمين